شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَزَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ بِالْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا مُلِ الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا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 وفي الآخرة حسنة وقما عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن فَلَا فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الدُّنْيَا الدنيا ويشهد الله على ما فيه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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين